سيا شديد فغسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم 114. ورددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 115. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءون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 ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفا فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القون فدم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 وما كان عطاء ربك محظورا 115. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 116. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها الآخر فتقعد مذموما مخدولا